صلى الله عليكم فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل لبس المخيط فوق ملابس الاحب فوق ملابس الاحرام لحابس ثم بعد ذلك يخلع يخلع لحابس او لحاجه, لا كتب لحابس لحاجة لا. ثم بعد ذلك يخلعه فما الحكم في ذلك لبس المخيط على لباس الاحرام إن كان المراد بلبسه أن يضعه على بدنه مثل يعني شخص معه جبه ولم يلبسها وانما من شده البرد احتاج إليها فوضعها على احرامه مثل اللحاف فهذا لا يعد لب لا يعد لبسا للمخيط لا يعد لبسا للمخيط ولا حرج في ذلك أو أراد مثلا أن ينام ووضع هذه الجبة على بدنه تدفيه عن البرد أيضا هذا لا يعد لبسا للمخيط ولا حرج في ذلك الحالة الثانية أن يكون لبس المخيط اللبس المعروف لحاجته إلى ذلك خوفا من البرد أو نحو ذلك فإذا كان فعل ذلك عن حاجة اضطرته لهذا الأمر فإنه لا يأثم بهذا العمل بل يباح له, له وعليه فدية الأذى وعليه فدية الأذى وهي كما سبق مر معنا مخير بين أمور ثلاثة وهي إطعام ستة مساكين أو ذبح شات أو صيام ثلاثة أيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقد مر معنا ذلك في قصة كعب رضي الله عنه كعب بن عجره نعم ارفع الصوت بالسؤال أما بدون تصريح عليكم. ايوه يلزم بلباس يقول إذا حج إنسان بدون تصريح ثم لما وصل إلى المنافذ التي يقوم عليها المسؤولون حول هذا الامر ومنع فبعضهم يحتال فيلبس المخيط الى ان يمر ثم يعود الى احرامه بعد ان يتجاوز ذلك المنفذ اولا العمل غير جائز وهذا بين اهل العلم وضحوا في مناسبات كثيرة فالاصل ان يكون الحج بتصريح وهذا التصريح ليس المراد به التضييق على الحجاج وإنما المراد به مصلحة الحجاج لأن مكة وميناء والمشاعر لا تستوعب كل المسلمين وكل من أراد الحج وإنما تستوعب عدادا معينة تستوعب عدادا معينة فالمراد بهذه التصريح عندما يحدد أيضا للدول كل دوله يحدد لها عدد وهذا بناء على أيضاً اتفاقيات بين اهل العلم من الدول اجتمعوا في رابطة العالم الاسلامي وقرروا هذا باجماع لان هذا يصب في, في مصلحة الجميع والامر يرجع فيه الى مصلحة الجميع فحدد لكل دولة عدد معين فاذا قيد الحج بهذه التصريحات ليس المراد منه حرمان الناس ومنعهم من الذي يحب ويرغب ان يمنع حجا من حجه ومعتمرا من عمرته ولكن المراد بذلك تنظيم الأمر ومراعاة المصلحة للجميع والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهذا الأمر فيه مصلحة ظاهرة للجميع باتفاق أهل العلم باتفاق أهل العلم في مصلحة ظاهرة للجميع فإذا يجب على الإنسان أن يلتزم بذلك أما من فعل ذلك فلا شك أنه يأثم لهذه المخالفة وإذا كان لبس المخيط فإن عليه لكونه لبس المخيط أن يفدي فدية الأذى على التخير الذي مر. ذكره في الجواب السابق. أحسن الله ليكم يقول هل يجوز للحاج أن يقصر الصلاة في الميقات الميقات قصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وفي زماننا هذا اتصلت البنيان بالميقات فإذا كان من أهل المدينة إذا كان من أهل المدينة أو لو حكم أهل المدينة أقام فيها أكثر من أربعة أيام فإنه لا يقصر أما إذا كان قد مر المدينة وجلس فيها يوم أو يومين فله أن يقصر الصلاة. نعم. أحصل الله يقول ما الحكم فيما لديه مقهى ويتراودها من يدخن يقول الله سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فإذا كان لديه مثل هذا المكان الذي يرتاده من يدخن أو أيضا يجتمع فيه على معاصي أخرى فهذا من التعاون على الإثم والعدوان فإما أن يبقي المقهى مع منع هذه الأشياء المحرمة ونهي من يأتي عنها أو أنه يبحث عن مجال آخر لا إشكال فيه ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه أحسن الله ليكم يقول هل يجوز شراء الهدي من المدينة قبل الإحرام يجوز لأن من يدفع لهم ثمن الهدي من الشركة المخصصة المعتمدة من الدولة هم بمثابة من ينوب عنك في شرائه وذبحه وتقسيمه على الفقراء والمحتاجين فسواء أنبتهم عنك الآن وأنت في المدينة أو أنبتهم بعد أن تصل إلى مكة فالأمر واسع نعم أحصل الله ليكم يقول هناك بعض الناس يقولون أن الذي لا يسبل لأجل الخيلاء أو التكبر فهذا لا بأس به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت لا تفعله لأجل الخيلاء فما الجواب على ذلك يقول ذلك إذا ضمن لنفسي مثل هذه التزكيه يقول ذلك إذا ضمن لنفسي مثل هذه التزكيه النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر إنك لست ممن يجره خيلاء وهذه من النبي عليه الصلاة والسلام زكى أبو بكر وشهد له هذه الشهادة فهل قائل هذا السؤال يزكي نفسه ويرى نفسه في هذا المقام وفي هذه التبرئة فالواجب على الإنسان أن يتقي الله هذا من ناحية ناحية أخرى أبو بكر رضي الله عنه ما الذي كان يحصل؟ حتى نعرف الفرق بين الحالتين أبو بكر رضي الله عنه يلبس الرداء الرداء هو الذي تلبس في الاحرام. فيسترخي احيانا يسترخي أحيانا ويفاجأ وأنت الآن تلبس الاحرام، تجد أنك شددت ولففت وأصبح فوق الكعب ثم مع المشي والعمل وكذا تفاجأ وإذا به قد نزل إلى أن لمس الأرض فتعيد مرة ثانية ترفعه هذا النزول نزول ليس لست آثما فيه لأنك لست قاصدا له وأنت لازلت تتعاهد رداءك تتعاهد إزارك فأبو بكر كانت هذه حاله لا يلبس الرداء يلبس الإزار الذي على جزء البدن الأسفل ويسترخي أحيانا ويتعاهده فكان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك هل هذه الحالة تقارن بشخص يذهب إلى الخياط ويمسك المتر الخياط ليقيس ويقول له إلى أين يقول له لن يلمس الأرض هل هذا حكمه وشأنه مثل الذي يسترخي ازاره لا والله فرق بين الحالتين فرق بين الحالتين والنبي عليه الصلاة والسلام قال الكبر بطر الحق وقد صح عنه انه قال ما أسفل الإزار من الكعبين ففي النار وعيد قال في النار ليست المسألة بهينه فالحديث الذي في صحيح مسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المسبل. فالمسألة ليست بالهينه فالواجب على الإنسان أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على الا يكون إزاره أو قميصه أو سرواله أو نحو ذلك أسفل من الكعبين لأن في ذلك وعيد شديد ثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أحسن الله ليكم يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ أي أن من كان مسكنه دون المواقيت مثل أهل جدة مثلا مسكنهم دون المواقيت فمن حيث أنشأ يعني من المكان الذي أنشأ من العمره أو أنشأ من الحج. لا يزم أن يذهب إلى الميقات الذي هو وراءه بل من حيث أنشأ أي من المكان الذي أنشأ منه العمره سواء من بيته أو من مكان عمله أو نحو ذلك يلبي نعم احسن الله ليكم يقول رجل أراد أن يحج لأول مرة ونظرا لحالته النفسية المزمنة من أنه يتضايق من الأماكن المغلقة لم يكن باستطاعته البقاء في الطائرة في أو والجلوس في داخلها رغم انه مستطيع بدنيا وماديا فهل يحج عنه مثل هذا المرض النفسي مرض من المتيسر باذن الله سبحانه وتعالى تفاديه وتجاوزه بالفزع الى الله بالدعاء ومجاهده النفس واستبعاد مثل هذا القلق النفسي ونعم يصاب بعض الناس بشيء من ذلك لكن لا يلبث أن يزول عنه بإذن الله مع الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى فالذي ينصح به ذلك هو أن يجاهد نفسه على مداوات هذا الأمر ومعالجته ويقوم بالحج وبأداء الحج عن نفسه نعم أحسن الله عليكم يقول لي عم سوف سأحج عليه هذا العام إن شاء الله. فمت... ثم ثم أيضا الطائرات الآن طائرات كبيرة جدا. يعني ما إذا ركب في الطائرة إذا ركب في الطائرة لا يشعر أنه في غرفة مغلقة بل الطائرة بعض الطائرات تتعب ما وصلت نهايتها من طولها. ف يعني مثل هذه المعاني إذا حرك في نفسه واجتهد في أن يستبعد عن نفسه مثل هذا الأمر بإذن الله تعالى يذهب عنه شفاه الله وكل مسلم نعم أحصل الله عليكم يقول لي عم توفي رحمه الله سأحج عليه هذا العام فمتى أعقد النية وماذا أقول فيها عندي عم توفي وسأحج عليه هذا العام إن شاء الله فمتى أعقد النية وماذا أقول فيها إن كنت حججت عن نفسك فلك أن تحج عن عمك المتوفى وأنت مأجور على ذلك وهذا من برك وإحسانك إليه والعمل هو أنك عندما تصل إلى الميقات تعقد النية بالنسك الذي تريده عن عمك إن كان تمتعا تقول لبيك اللهم عمره عن عمي فلان أو حجا مفردا تقول لبيك اللهم حجا عن عمي فلان أو قارنا تقول لبيك اللهم حجا وعمره او عمره وحجا عن عمي فلان وتاتي باعمال المناسك والنية معك في مستصحبه أن أعمال الاعمال كلها عن عمك المتوفى أحسن الله عليكم يقول أيهما أفضل صلاة السنن في المنزل أن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان قال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة نعم. يقول هل يجوز أن أحمل المصحف أو أقرأ من المصحف في السنن النهارية؟ في صلاة الليل وتكون فيها إطالة في القراءه في قيام الليل جاء من الآثار ما يدل على ذلك جاء من الآثار ما يدل على ذلك وهل يلحق به النافله في النهار أو لا الله أعلم لكن إن قرأ ما, ما تيسر من حفظه وجعل الكراءة من المصحف لصلاته من الليل أحسن الله ليكم يقول هل يجوز الحليف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بجاهه قد قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم وقال عليه الصلاة والسلام من حالف بغير الله فقد كفر أو أشرك والأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه في هذا المعنى كثيره فلا يجوز الحلف بغير الله لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الكعبة بيت الله الحرام ولا أن يحلم يحلف الإنسان بنفسه أو بأي شيء آخر من المخلوقات لا يجوز له الحلف تعظيم ولا يكون إلا لله سبحانه وتعالى و. قد قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فلا يجوز أن يقول انسان في حلفه والنبي أو حق النبي أو وجاه النبي أو مثلا أن يقول والكعبة أو نحو ذلك كل ذلك لا يحل لما ورد في ذلك من نهي ولما ورد فيه من وعيد أحسن الله يقول هل تصلى صلاة الوتر في مزدلفة تصلى صلاة الوتر في مزدلفة لكن لا تخص بصلات لا, لا, لا تخص بصلات لا يقوم من الليل لأجل أنه في المزدلفة وإنما يصلي الإنسان صلاته المعتادة فإذا كان مواضبا على الوتر يصلي حتى في تلك الليلة أحسن الله يقول هل يجوز قضاء الصلاة المكتوبة إذا فات وقتها الصلاة المكتوبة إذا فات وقتها يجب أن تقضى ما تترك الصلاة من نام في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها متى ذكرها يجب أن تصلى ما يجوز أن تترك إذا كان نسي وخرج الوقت أو نام وخرج الوقت أو نحو ذلك ثم ذكر فإنه الواجب عليه أن يصلي الصلاة في الوقت الذي تذكر وتنبه لذلك نعم أحسن الله يقول بعض الحجاج يؤثرون الصيام على الهدي في حالة التمتع وذلك لأن المال الذي معهم يحتاجونه في الإعاشة وشراء الهدايا فما الحكم؟ لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا كان لا يجد الهدي ولا يستطيع الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يستطع إذا كان لا يستطيع أن يهدي فإنه ينتقل إلى الصيام وهذا الحكم هل, هل هو مستطيع أو غير مستطيع هو أدرى الناس بذلك وأعلم الناس بذلك إذا كان يعلم من نفسه أنه مستطيعاً لا ينتقل إلى الصيام نان. حس الله ليكم يقول جئت من بلدي لأداء العمر في أشهر الحج، ثم سافرت إلى الرياض ومن بعد ذلك إلى المدينة، والآن أريد الذهاب إلى مكة لانتظار يوم التروي وأهله بالحج، فإذا فعلت ذلك هل أكون متمتعاً؟ نعم، تمتعك لم ينقطع. بسفرك إلى الرياض لأن الصحيح أن, أن التمتع ينقطع إذا رجع الإنسان إلى بلده إذا رجع إلى بلده أما أنت ما زلت الآن في السفر وفي رحلة الحج، فسفرك إلى الرياض لا يقطع التمتع فأنت باق عليه وذهابك إلى مكة الآن أنت مخير بين أمرين إما أن تحرم بعمرة جديدة وهذا أفضل لك سواء نويتها عن نفسك أو عن غيرك أو أن تحرم بالحج وأنت في كلتا الحالتين تعد متمتعا نعم يقول هل يجوز الأخذ لتعليم القرآن الكريم هل هل يجوز أخذ المال لتعليم القرآن الكريم نعم إذا كان قارئاً للقرآن وعنده حاجة وجلس ليقرئ القرآن ويعلم القرآن ويعطي من المال ما يساعده على حاجته وحاجة ولده لا حرج عليه أن يأخذ أجراً على ذلك أحسن الله ليكم يقول الرجل يطوف مع زوجته ويرفع آذان الصلاة المكتوبة فهل يجوز له أن يصلي أن يصلي معا في مكان واحد ام تدخل المرأة إلى الأماكن المخصصة للنساء تدخل المرأة للأماكن المخصصة للنساء ولا يكون تكون الصلاة في صفوف واحدة الرجال والنساء مختلطين ولا حتى في المسجد الحرام فإذا قيمت الصلاة تبحث عن المكان المخصص للنساء وتصلي فيه وتصلي فيه نعم أحسن الله ليكم يقول هل يجوز تصوير المسجد النبوي برواده قصد الذكرى والتذكر تكلبنا عن هذا وأن الأخ الكريم الذي جاء معتمرا وجاء حاجا وجاء زيارة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي لهذا الغرض، وإنما جاء لعبادة الله وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى وجمع الحسنات وليس جمع الصور التذكارية، وجاء ليجمع الحسنات والأجور والثواب، فليتجنب ذلك كله وليشغل نفسه بما جاء لأجله نان. أحسن الله عليكم يقول هل يوجد دليل يوجب على الحجاج أن يصل ثمانية أيام بالمدينة ورد في ذلك حديث ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح فهو حديث غير صحيح بين أهل المعرفة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يصح فلا يعمل به وإنما يصلي من جاء إلى المدينة الصلوات التي تتيسر له وكلما زاد عدد الصلوات زاد الأجل لأنه صح عن صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام نعم الله يقول ما الأفضل للمتمتع أن يشترك في بدن أم شاه هذه تغتيبها مر ذكره الأفضل أن تكون له بدنة لوحده ثم بقره لوحده ثم شاتا ثم والمرتبة الرابعة أن يشترك في بدنة في سبع بدنة والمرتبة الخامسة أن يشترك في سبع بقرة والشات لا شركة فيها فالترتيب هو هذا نعم صلى الله عليه يقول نسكن في العزيزية ونذهب إلى رمي الجمرات عصرا ثم ننتظر بمنا إلى منتصف الليل ونعود للسكن بالعزيزية فهل هذا الفعل صحيح وهل ينقص من أجر الحج الأصل أن يبيت الحاج ليالي أيام التشريق الثلاثة الليل كله في منا هذا الأصل لكن إذا كان قد ذهب إلى مكة مثلا للطواف وفاته جزء من الليل وأدرك أكثر الليل في منى فإنه يكون أدى الواجب يكون قد أدى الواجب لم يتمه وإنما أدى ما وجب عليه الاولى أن يكون الليل كله في منى ومن أدرك في منى أكثر الليل أدى ما وجب عليه نعم ليكم يقول هل كل من يبيع سند كل من يبيع سند الهدى يصح يشترى منه وتبرأ ذمة المتمتع مباشرة بعد اقتناء السند أم عليه شيء آخر لا ليس كل من يبيع السند تبرأ ذمه بالشراء منه بل لا بد أن اليه إليه وأن يطمع إلى ثقته وأمانته ليتجنب الشراء من الأفراد. يتجنب الشراء من الأفراد لأنه وقع في بعض الحالات أن أشخاص يأخذون ثمن الهدي ولا يهدي يكون لا يخاف الله سبحانه وتعالى لا يخاف الله سبحانه وتعالى فإذا كان يطمئن تماما فيشتري في أو يوكل من يطمئن إليه وإذا دفع ثمن الهدي للشركة المعتمدة ولها كبائن مخصصة حول الحرم وفي أمكن عديدة. فهؤلاء شركة معتمدة من الدولة وتبرأ الذمة إن شاء الله تعالى بدفع الثمن لهم وإنابتهم لأداء هذه الشعيرة. أحسن الله عليكم يقول أيهما أفضل أن أحرم إحرام الحج من مكة أم من ميناء علما بأنني متمتع المتمتع يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة من المكان الذي هو فيه فإذا كان مقيما في مكة يحرم به من مكة وإذا كان مقيما في ميناء نقل إلى الخيمة في ميناء في اليوم السابع فإنه يحرم من خيمتها التي هو فيها في ميناء نعم ليكم يقول هل يوجد دعاء بعد رمي جمرة العقبه الكبرى يوم النحر لا ليس هناك دعاء بعد رمية رمي الجمرة الكبرى يوم النحر وإنما الدعاء عند الجمرة في أيام التشريق الثلاثة بعد رمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى. وأما جمرة العقبة فليس بعدها دعاء لا في يوم النحر ولا أيضا في أيام التشريق الثلاثة أحسن الله عليكم يقول من يريد الحج عن أبيه ويريد أن يعتمر على نفسه هل يعتمر لنفسه قبل الحج أم بعد ذلك التمتع عرفنا صفته أن, تكون أن يكون الإهلال من الميقات بالعمرة أن يكون الإهلال من الميقات بالعمرة وأن تكون التلبية بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وإن أراد أن يجعل العمرة له والحجة لغيره لا حرج عليه في ذلك ويكون بذلك متمتعا نان أحسن الله ليكم يقول ما هي المواطن التي يتأكد فيها الذكر والدعاء في الحج في الحج الذي ثبت تأكد الدعاء والعناية به ستة مواطن وهي عشية عرفة بعرفة وفي المشعر الحرام في المزدلفة بعد صلاه الفجر والموطن الثالث بعد رمي الجمرة الصورة، والموطن الرابع بعد رمي الجمرة الوسطى في أيام التشريق الثلاثة والموطن الخامس والسادس على الصفا والمروه فهذه خمسة مواضع يستحب ويسن للحاج فيها أن يعتني بالدعاء نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله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 والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اغفل لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة سره وعلنه اللهم اغفل لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين